شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله تعالى إ ن ي دائما و من جالسني يعلم ذلك مني هذا دين شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة الذي يتهمنا فيه بعض الخصوم ا ل أ ر ا ض ي و أ ع ن ي منهم بالذات في هذه ا ل ك ل م ة هذا الذي أ ظ ل م ت شمسه و استغلق قلبه على الحق و تعامى عليه ج ه و د ا و ليس جهلا هذا الذي يلقب بشمس الدين الذي نصب نفسه مفتيا و واعظا و موجها في ق ن ا ة ل ل أ س ف ج ز ا ئ ر ي ة ق ن ا ة النهار وضعوا هذا ا ل ع ر ب ي ت هذا الجاهل الساقط المخذول الذي والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو ينطوي على خ ب ي ئ ة سوء حكم على أ م ث ا ل هذا ا ل إ م ا م الذي كنا ن ق ر أ كلامه ونشرح كتابه حكم على شيخ ا ل إ س ل ا م و أ م ث ا ل ه من أ ئ م ة ا ل إ س ل ا م ب أ ن ه م يهود و أ ص ل دينهم يهود و أ ص ل دينهم دين ي ه و د و ح م ل و هم هذه الرايه ل ت م س معالم ا ل إ س ل ا م ف أ ق و ل هو المطموس قلبه عليه من الله ما يستحق و أ س أ ل الله تبارك و تعالى أ ن يهديه ل أ ن ه لا يضرنا شيء إ ن هداه الله تبارك و تعالى فنحن نفرح بهذا و نفرح ب أ ن يهدي الله تعالى أ ط ع ا ء طغاه الدنيا لكن إ ن لم يهده الله تبارك و تعالى ف ن س أ ل ه أ ن ي أ خ ذ ه إ ل ي ه أ خ ذ عزيز مقتدر أ و أ ن يكف عنا لسانه بما شاء سبحانه جل و علا يقول ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة قد عاد علينا كثير من إ خ و ا ن ن ا و شنعوا علينا كيف لا تردون على هذا فنقول هذا رجل ساقط لا ي س ت أ ه ل أ ن يرد عليه ردا صريحا و لا أ ن يرفع من ش أ ن ه ل أ ن ن ي قلت في غير هذا المجلس أ ن هذا الرجل ينبغي أ ن يبحث له عن أ ن ف أ ح م ر وشفاه خضراء و ق ب ع ة صفراء و ب ذ ل ة البهلوان ي ل أ ن ه مهرج ولا يمت إ ل ى ا ل ش ر ي ع ة بشيء إ ن م ا هو م ت ق ف ل على ا ل ش ر ي ع ة وليس له فيها شيء يذكر فلا ح ا ج ة ل أ ه ل الفضل أ ن يشغلوا اوقاتهم بمثل هؤلاء ذكرت هذا حتى أ ن ب ه إ خ و ا ن ي ولمن ابتلاهم الله تعالى بوضع هذه القنوات ان لا يسمحوا ل أ ن ف س ه م أ و ل أ ه ل ي ه م أ و ل أ و ل ا د ه م أ ن يستمعوا لهذا الخبيث و والله إ ن ه خبيث و ليس من عادتي أ ن أ ص د ر مثل هذا الكلام إ ل ا في مثل هؤلاء الذين تبينت حقيقتهم والله المستعان يقول شيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيميه رحمه الله إ ن ي دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني من أ ع ظ م الناس نهيا عن أ ن ينسب معينا إ ل ى تكفير شوف شيخ ا ل إ س ل ا م يبين ب أ ن ه لا يامر الناس بل هو أ ع ظ م الناس نهيا عن تكفير ا ل م ؤ ي ن ي ن قال إ ن ي دائما من أ ع ظ م الناس نهيا عن أ ن ينسب معينا إ ل ى تكفير و تفسيق و م ع ص ي ة الا اذا